se ve dese Hemenet hu Kurhem ve ve varku Ve ve fihu see Hatta شدّه وبلغ وأربعين سنة قال رب أوزعني أن, أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلّاني ديّا اعمل صَالِحًا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين